أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج فض وَنوفِي خَافِ الصّ فَجَمَهُ جَم وَعَرَض جَهًَاَّ مَا يَوَ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني ق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 انك فاوو بآيات يا رب بهم وليقا فاحبط اعمالهم فلا نقيم لهم انتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت له ہیل لكلمات يا رب البحر لَنَا فِي الدَّبْحِ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا مثلكم <تصفيق> al Oh <laughs> وي بعدتي رب قل انما انا بشر مثلكم مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا الَّذِي عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ مَعَ ابْتِغَاءِ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم فَاحِلَّتَ أَيُّ مَا أَيْنِ قُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وهو ما نبأت به وأوهره الله عليه عرف بعضه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 أعرف بعضه وأعرض عن بعض فلما فقد صرت قلوبكما إن تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما مسلمات مؤمنات قانتات إن طلقكن أن يبدله إن مسلم <سؤال> أنفسكم وأهليكم نارا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يرى عنكم يا نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر إرَعَكُمْ سَّ آاتِكُم وَيودَ خِيلَكُم جَ النَّاتٍ تَجرِرم مِن تَحتِِ عَ شم جن س ربّكُْ أَكَف فيِ رك سَّ آاتِكُم وَيودَخِلَكُ بِأَيِّ مَن يَقُولُونَ رَبَّنَا こんな感じ أي đi mu صدق الله العظيم